أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوه إليه الوسيلة وجاهدوا, وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا له أن لهم فِيهِ الْأَضْغَجَ مِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ